بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَجيل وَصَالِحُمُؤمنِينَ وَمَل إكَةُ بعد ذَِكَ ظَهير سَ رَبّ إِ طَلقَ كُأَ يُبدِلَهُ أزواجَ أي يُبِدِلَهُ أأَزْواجًا خَيرٌ مِنْ كُ موسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا یا ایها الذین آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها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 اَسَأَ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ, يخز الله نَبِيًّا وَالَّذِينَ آمَنُوا معه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 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَت رَبِّ بِنِي لِي عِندَكَ إذْ قَالَت رَبِّ بِنِي لِي